جدول الحصص يتوزع من أول وجديد إزاي يعني يا أستاذ مخيمر؟ كل حصص الألعاب والنشاط الاجتماعية هتتحول لحصص حاجات مفيدة زي إيه يعني؟ إيه حاجة يا أستاذ مخيمر؟ البنات بيسرخوا اكسادي الكانتين واللي مسكة بطنها واللي بترجع أيوة، ألوه، الإسعاف هنا مدرسة العبور السنوية اللي جنبكو من فضلك، بسرعة، في حالات تسمم هستر يا رب، هستر يوقعوا يا جماعة حد يبلغ الإعلام أو يكله قريب صحة فيه يسرب له الخبر حاخرب بيته إحنا مش نقصين؟ <تصفيق> <تصفيق> ألو؟ أيها يا فندم هنا مكتب وكيل أول الوزارة إيه ده؟ إزاي ده حصل؟ دي الشركة اللي ماسكت كانتين لسه راسي عليها العطة ومشهود لها بالكفاءة هبلغ سيادته حالاً يا جماعة يا جماعة يعني إحنا مجدين في عريضنا يا جماعة مش كده حقنا. يا جماعة مش كده الموضوع بسيط والله هل التسمم وتقول لي بسيطة؟ عموما هم في المستشفى القريبة بنعمل لهم الإسعافات الأولية وهيبقوا كويسين البنات اتأثروا ببعض لان البنات اللي ما كلوش جت لهم نفس الحالة ميما ف... تسلم يعني ولا ميما تسلم يعني ولا يعني احنا بنسمعوا من فضلكم اسمعي ولا هنسمع بعدين اعملوا اللي انتم عاوزينه انا سايبه المدرسه ومحتجه على حاجات كتير قوي مش عجباني يعني مش انتم بس اللي زعلانين لكن اول ما عرفت اللي حصل للبنات اللي بعتبرهم اخواتي الصغيرين جيت فورا يعني عايزه تقولي ايه خلصينا جايس فعلا تكون حصلت حاله او اتنين نتيجه اي حاجه ملوثه وده بيحصل في كل التجمعات بس من فضلكم اهدوا البنات بخير وانا في مكتبي اللي عايز اي حاجه يجيلي على هناك فورا سعيده طمنيني يا حبيبتي طمنني على البنات البنات كويسين يا ماما بس طبعا حضرتك عارفه حاله الهستيريا الجماعيه والاشاعات اللي طلعوها اخواننا اللي بعاد على السوشيال ميديا كانها الحرب العالميه الثالثه كل قوم وزفت السوشيال ميديا دي قوم ثاني المهم قالت تتصرفي مع الاهالي على قد ما قدرت والله بس اعرفي بقى انت بنت جدعه واصلك طيب ده كله انا بقول الحق يا حبيبتي يعني عشان تنسي زعلك الشخصي وتفضلي المصلحه العامه وتجري على المدرسه جري عشان تهدي الناس وتقفي جنب بناتك ده ما يجيش ابدا غير من بنت اصول ربنا يخليكي ليا يا ماما يا قمر وانتي عامله ايه بقى في مشروعك في العياده والحاجه العياده دي ادمها نحس كل اللي بيدخلها من فلوس زباين ابدا يعني معقوله لا ولا يسري خايف اقول لك على يسري تزعلي لا قولي انا النهارده بقى قلبي مسامح يسري مش عاجبني كمل؟ متغير ومش هو يسري اللي حبيته بيخبي علي حاجات بيتأخر برة كتير من غير أي تفسير أو سبب مقنع سعيدة انت بتحبيه بجد؟ ده سؤال يا ماما طبعا بحلم طب بصي بقى أنا كمان حسى نفس إحساسك ده لما رفت وشفت عن القرب عندي شعور أن البيت اللي اسمها مرفت اللي عنده دي هناك لها داخل كبير قوي في الموضوع يعني انت ما تعرفش أني بحبك من أول يوم دخلتي فيه هنا؟ ما كانش يباين عليكي خالص ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى أعمى إزاي؟ مش فاهم يعني لما احتلك كتير بالكلمة، بالهمسة، بالنظرة، بلمسة إيدة بن مش مقصودة مع أني فيها كل المعاني، وإنت ولا أنت هنا؟ صدق عندك حق عموماً اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص مش فاهم يعني ما فيش وقت نضيعه وشوف بقى لما ميرفا تحب بتعمل ايه؟ دلوقتي حالا هيخش عليك عشر زبونات اخدتهم من المستشفى الاميري وفهمتهم من اللي عمرها ما خلفت هتخلف على ايدك انت بتهزري الميا تكذب الغطاس طب يمسكي دول ايه الفلوس دي؟ الايجار المتأخر وست شهور كمان مؤدم احبك يا دكتور وقد جاءنا هذا البيان من المكتب الاعلامي للسيد وكيل اول وزارة التربية والتعليم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشعاعات مغرضة عن حال التسمم جماعي في عدة مدارس بانحاء الجمهورية والحقيقة التي لا نعرف سواها ان هناك ثلاث حالات بالعدد في مدرسة العبور الثانوية للبنات ويجري التحقيق بشأنها ومعرفة الاسباب الحقيقية لها وقد تم علاجهن جميعاً وقد أمر وكيل اول وزارة التربية والتعليم بأحالة كل من تسبب في تلك الفوضى إلى النيابة العامة وسوف تظهر الحقائق التي سوف يتم إعلانها للجميع بمنتهى الشفافية والوضوح بمجرد ظهورها وشكراً مش هتصدقوا يا جماعة إيه اللي حصل الليلة؟ جالي حداشر حالة ما شاء الله وإيه سبب الطفرة دي يا تارا؟ وما تقوليش بقى أنهم يعني كتشفوا فجأة عبقريتك الفزة <تصفيق> يا ماما، هتتتريع علي ولا إيه؟ استني بس يا ماما لما نعرف إيه الموضوع هم من إيه دول يا دكتور يسري؟ البنت ميرفت اللي عندي عبقرية آه ميرفت ميرفت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إيه؟ ملكه؟ هتغنوها اللي إيه؟ كمل يا أخويا كمل <تص في القريق> نزلت على مستشفات وزارة الصحة استادت لي بقى الستات اللي قسوا من الخلفة وأقنعتهم إن أنا الوحيد اللي قدر يعالجهم وإنت تقدر؟ أنا بعون لا أقدر إنت مالك قلب تخايب كده ماما استني بس يا ماما أنت نعم أنت كمان عايزة تقولي إيه؟ حضرتك لما حلفت القسم بعد تخرجك كان في انك تخطف عيانين غلابة من قصاد المستشفيات العامه وتدفعوا لوراهم واللي قدامهم على وهم انك هتعالجهم انت بتقولي ايه انا الدكتور يوسري اسرق الغلابه هي دي الحقيقه اللي انت مش عايز تعترف بيها ما اسمحلكيش يا سعيده بقولك ايه بطل عبط انت بتضحك على نفسك ولا على مين يعني اللي بتقولوا مراتك صح مية في المية الله الله الله هو انتوا ايه اللي جرى وبعدين بقى من امتى كده وانتوا حبايب من ساعه ما بقيت تسمع كلام ميرفت أمرنا نحن، محمد السيد محمد، وكيل نيابة شرق بحبس السيد أسامة صبحي، المسؤول عن الشركة المسؤولة عن إدارة كانتين، مدرسة العبور الثانوية للبنات أربع أيام على زملة التحقيق في قضية التسمم الجماعي لمدرسة العبور الثانوية بنات تم إحالة السيد مخيمر عبد الموجود إلى التحقيق مع الإقاف عن العمل بعدما أثاره من إشعاعات مغردة في حوار إذاعي مما أدى لحدوث إثارة في الرأي العام المستشار القانوني لمدرية التربية والتعليم